خزائن الرحمن تقدم فتاة والحاج يقول السائل هل يلزمني كلما دخلت بيت الله الحرام أن أطوف بالبيت كلما دخلت البيت ليس عليك أن تطوف البيت. أنت إذا دخلت في اول الدخول تحية المسجد أن تطوف وهذا الطواف ان كان نسكا أو كان مستحبا هذا اول ما عليك إن طفت في اول دخولك بعد ذلك تكرار الدخول وهذا للمتمتع بعد هذا تكرار الدخول تفعل في المسجد الحرام كما تفعل في كل مسجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين فتصل ركعتين وتجلس ولست ملزما بالطواف وإن كنا نقول أفضل الطاعات في هذا المكان كثرة الطواف